أموالا رحم عليها في نار جهنم ففتقوا شهرا في كتاب الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كألف فتن كما يقاتلونكم يحلونه <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> al الله إذ أخرجه الذين كفروا فعلي أثنين إذ هما في الغار فعلي أثنين إذ في الغار إذ يقول لصاحبه <تصفح> <أهزن> إن الله معنا <فأنزل> الله سكينته وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم قَالُوا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لكم إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ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 <تصفيق> <تصفيق> هَل يكون انفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عن كلمه اذنت لهم حتى يتبين لك الذي لا صدق وتعلم الكاذبين لا يستاذنك الذين يؤمنون بالله إِنَّ لَنَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا طهم وقيل قعودوا على القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا تو فيكم ثم والله عليم بالظالمين لقد قبلوا وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم وإن تصبك حسنة تسؤهم وإن مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولى وهم فرحون كَتَبَ اللهُ لَنَا وَهُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ قُلْ هل ونحن لتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا تو كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالا ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالا بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجا أمام Hello, hello.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 وَالْأُذُونَ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أليم يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيَرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ to لا لا قد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 المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها فَسْقُه وَلَعَنَهُمُ الله وَلَعَنَهُمُ الله وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيم كَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا 114. وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم, فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوه Oh, فمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين وأصحاب مدين والمتلفكات أتتهم رسولهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولاً والصلاة ويؤتون الزكاة ويؤتون الزكاة و وي... solo oh, oh.